ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله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 ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخاة حبونها من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين